فحسبه جهنم ولا بئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد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 فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والمنائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور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 كان الناس أمّة واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومُنذرين فبعث الله نبيين مبشرين ومُنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق.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 وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تكهو شيئا وهو خير لكم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 وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القد ولا يزالون يقاتلونكم حتى يا ردوك عن دينكم إن استطاعوا وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُوتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَآئِكَ فَأُولَآئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَآئِكَ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 يسألونك عن الخمر والمسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا يُنفقون قل العف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 فَإِذَا تَطَهَّرْتُمْ فَأْتُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حِرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حِرْثَكُمْ أَنَّ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 فَإِنْ ثَأوَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُتَلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِمْ نَثَلاثَةَ قُرُونٍ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 ولا يحل لكم أَنْ تأخذوا مما آتيتمهم شيئا إلا أي يخاف إلا أي يخاف ألا يقي ما حدود الله فإن خفتم ألا يقي ما حدود الله فلا جناح عليهما في مفتدت به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 فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون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 والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود لَهُ رزقهن وكسوتهن بالمعروف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 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهم يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فِي في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم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 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهم فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِن طَلَقْتُمُهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَزْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَقَدْ فَرَزْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَزْتُمْ إلَّا أَن يَعْفُونَ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 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول متاعا إلى غَيْرَ غير إخراج فإن خرجنا فلاجناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف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 ألم تَرَ إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألواف حذر الموت فقال لهم الله موت فقال لهم الله موت ثم أحيأهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكون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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ بُعْثٌ لَنَا مَلِكًا إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ بُعْثٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُو تَمَرِكَ قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا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 وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم أي يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية بما ترك آل موسى وبقية من ما ترك آل موسى وآلها رون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فدعون فَانصَلَطَ آلُوتُ بِالجنودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهْرٍ فَمَا شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي فمن شرب منه فليس منی ومن لم يطعمه فإنه منی ومن لم يطعمه فإنه منی إلا من اغتاف غرفتان بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو و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 فهزمواهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولو لدفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض